Allahümme rahim. Alhamdulillah hamd bil alamin. rahim. نعمت عليهم غيخ المرضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خنق سبع سماوات طباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وارجع ثم ارجع البصر حواتين صو خاصه يا قادم اليك المصخ خاصا وهو لقد زينت السماء الدنيا لقد زينت الدنيا بمصابيح جعلها بِجَالَنَارَ هُمْ جُنْدُ الشَّيَاطِينِ عَاكَتْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ قال الذين كفروا بهم عذاب وجمعناهم ومئصل نصير اذا انقوا فيها سمعوا لها فيها سمعوا لها شهيقا كَذَٰلِكَ مَيَّزُوهُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنت إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فصحا لأصحاب السعي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفعة وأداء كبير وأسروا قولكم أو اجمعوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق عنه النطيف الخبير والَّ جعللَك الأغضلَلون ف ش في مناكبها منِ والَّ جعل الأغض والَّ جك الأغض لوون فنش في مَكِ منِن وَكوا مغْص وَق وَكل مِص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 رحمان <تصفيق> ان انه بكل شيء وسيط ام هذا النبي وجناد لكم وجناد لكم يوم تقوم من دون الرحمن ان الكافر أمن هذا الذي إِنْ إن أمسك هزقا بل لجوا في <تصفيق> عطوه بل في حتوه شأكم وجعل لكم السمع والأوصاع والأبيد، ولينما تشكون، كل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه توحشون، ويقولون ما ما غرّض الذين <سؤال> كفروا وقيلها. الْمُبِينِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا بما جنون وإنك لأجر غير ممنون وإنك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتوون إن قبلكه عالم بما يظن بما ظل على سبين وهو عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع إذا تُتلى عليه آياتنا قال أَسَاطِعُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُقُ إت... إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا أَصْحَابَ الْكَمَابَةَ بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إن أق...